اتلاوات رمضان لعام 1437 للهجرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا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 رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ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 الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا, ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار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 ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم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 ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه والى الله المصير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 قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه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 إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين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 ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطير كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله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 امنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين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 وَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ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 وَأَفُسَنَا وَأَفُسَكُمْ ثُمَّ نَبَتَهِ الْفَنِّ جَعَلَ الْعَنَّةَ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ إِنَّهَا ذَلِهُ وَالْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعده افلا تعقلون ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم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 وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أُنزل على الذين آمنوا وجه النهار آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وَأَكْثَرُهُمْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ إِن يُؤْتَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ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 ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا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 ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررت وأخذتم على ذلكم اصري قالوا أقررنا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 وَأُلَائِكَ هُمُ الظَّالُونُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا هُمْ كُفَّارٌ فَلِيَقُبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْؤَ الْأَرْضِ ذَهَبَ فَلِيَقُبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْؤَ الْأَرْضِ ذَهَبَ وَلَوْ إِفْتَدَى بِهِ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 فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِن لَّتَأِبَ رَاهِمَ حَنِيفَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِهُ ضَعَلِ النَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَتَ مُبَارَكَهُ وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بِيَنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ يَبْتَغُونَهَا عِوَجًا يَبْتَغُونَ عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا مِنَ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ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 وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبِيَضُّوا جُوهُمْ وَتَسْوَدُّوا جُوهُمْ فَأَمَّا الَّذِينَ سُوَدَّتُوا جُوهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّنَ الَّذِينَ بِيَضَّتُ جُهُوْهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تَلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَٰلَمِينَ تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَٰلَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ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 وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ الله وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ الله وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يالونكم خبالا وادوا ما علتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر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 وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّءُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّ الطَّائِفَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَ وَاللَّهُ وَلِيُهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَاللَّيَتَوْكَلِ الْمُؤْمِنُونَ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 والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين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 والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله, ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إِلَّا الله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 ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس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 ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه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 وَمَن يُرِد ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِد ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَأَنْجِز الشَّاكِرِينَ وَكَأيِمٍ مِن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ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 وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا والآخرة والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة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 سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وماواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه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 ولقد عفا عنكم, عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحدٍ والرسول يدعوكم في أخراكم.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 لمغفره من الله ورحمه خير مما يجمعون ولئن متتم او قتلتم لالى الله تحشرون فبما رحمه من الله لنت لهم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 وَمَن يَغْلُو الْيَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ وَفَّ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُضْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ الْضُوَانِ اللَّهِ كَمَا بَأَبِسَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ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 أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا قل هو من عند إن الله على كل شيء قدير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 وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ سَتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَالتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ الَّذِينَ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 واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا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 وَإِن تُؤْمِنُ وَتَتَّقُ فَلَكُمْ أَجْعَرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ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 وتل موت وانما توفون اجوركم يوم القيامه وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز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 ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذو في سبيلي وقاتلوا وقاتلوا وقتلوا لا عنهم سيئاتهم ولا جنات تجري من تحتها الأنهار.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 لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها خالدين فيها نزلا من عند الله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 اتقوا الله لعلكم تفلحون قدمت لكم هذه الماده من موقع روائع التلاوات